يا يقارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وينكم سواب الله خير سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جَيًّا يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ هَارِسُ قُرْطِ رِزْقٍ يَشَاءُ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يسمح الكافرون تلك الزار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاهدون